ولا تقولن لشيء واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وزداد تسعة بلى الله أعلم بما لبسه. لو ويب السما ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك حكمه وَاتْلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ وَاتْلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ وَأَتْلُ مَا أُعِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مِنْ دُونِهِ ملتحدا Sadaq Allah'a